إِنَّ الحبّ بِاللَّهِ الحبّ بِاللَّهِ, بالله مَنْ جُمُورًا سَعِيْهُ مُوَعًا قَفِرًا ونعوذ لله من شروع أمسنا ومن سيئها في من ينزل الله فلا مذجلة ومن يغلل فلا مذجلة وأشهد أن لا الله إلا الله محده لا شريفنا وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا رجل الآن أنت الله حق أبقائه ولا تنظن إلا أنتم مسلمون يا رجل أن أنت رقب الذي خلق من نفس وعجلة وخلق منها زوجها وبذرهما منه رجالا كثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تساءلونه ان كان يا الله كما عليكم رهيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ طريق الله ورسوله فقد فاته خوزا عظيما انا وان الله واحسن الهدى الهدى وشكر امور ممتسها وكل مختف في وكل يعذب ضلالا وكل ضلال في النار اما نحن فإذ سلامها اشراط الساعة لا يزيد العبد إيمانا مع المال ويطيئ مع اليقين حتى يرى ربه سبحانه وتعالى وهو من المتقين الذين للسلول بالغير حق الإيمان فيقول إن شاء الله سعالة لأهل الجنان فاللهما إنا نسألت الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل ونعوه بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل إن الأحليف قد توفعت واشترعت بحرور رجل الصالح في آخر الثمان من الآن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاثة ساطمة جهة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم الناس بالعبد والمخص بعد أن كانت مبلوئة غلما ويروا وقروده بمثالة الحجف الفاصل بين العيابات الصغراء والعيابات الكبراء وقد توارفت الأحاديث في خروج المهدي هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان أكثر من خمسين حديثا مكانها أنه سيخرج التهدش في آخر الزمان وقد بيّلت السنة النبوية اسمه ووصه ونظره ووص الحال التي تكون عند خروجه وما وكم يذكر في الأرض فيها فأما اسمه فمحمد بن رب الله الهاشري من قريش كما جاء ذلك مفين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفهم الدنيا أو لا تنقذ الدنيا أتى يملك العرار ربو من أهل بيتي يوافق اسفه اسمي أي يوافق اسفه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسفه محمد واسف أبيه عبد الوار وهو في القريش من قبيلة بني هاجم وهو في النسل وتلال في رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم عكم سلامة رضي الله عنها قال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التهدي من عشرة من ولد تاطمة التهدي من عشرة أي من قرارتي وسلاتتي من ولد تاطمة وبالتحكي من ولد حزن عليهم رضي الله عنهما قال من قليل الله تعالى في كتابه المنار المبير في الصحيح والضعيف قال وفي كون مهدي من ولد الحزن سر رضيح البليل وهو أن الحزن رضي الله عنهما ترك الخلافة لله سبحانه وتعالى, وتعالى, وتعالى من أجل حقن عباد المسلمين فعوّقه الله سبحانه وتعالى بأجل على النهدي الذي يظهر في آخر الزمان من ولده وولدته من يموم في الحق وهذه سنة الله عز وجد في عباده أنه من تركعي عن الزمان عوّقه الله خير فيه فهو من رضي الله عنها وهو من والدي الحسد بن عليم رضي الله عنه وعنه بيه وأن فرصته الخيسية فجاءت في حديث أبي سبيب النبي صلى الله عليه وآله وشكة مقال المهديه مني أي من سلالتي وفرارتي أجل الجبهة أي عظيم الجبهة أقدت أنت أي أنت في أنته شيئا من الحسد وطواب أبو داودا وصحيح وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن النهدي يكون من سائر الناس يكون كسائر الناس في أول أمره وحياته فيسرعه الله سبحانه وتعالى بين عشية ومحافة ويتوب عليه ويطقهه ويعذبه ويكذب وينذبه غشدا بعد ان لم يكن ذلك دليل ما ما اعطى بالدلاله في فحديث سنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المهدي من اهل البيت يصلحهم الله في ليلا يصلحهم الله في ليلا فيقوم المهدي باذن الله وتعالى في زمن تكون فيه الأرض مليئة بالجول والظلم فيحكم المهدي الناس بالعبل والفصة خضلا من الله ويعمه والله عليم حكيم عن أبي بريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يطلق رجل من عجرتي من أو من أهل بيته يسلمها قصةً وعبلاً كما قلت هلماً وعبواناً وجاء في وصفه كذلك أن الراجل جوال كريم يحب المال ولا يعده عداً من إنساء كثير من مهد في سبيل الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبي عطاء مزاياً فقر والساقة روضها تسلم من حديث جادر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال جادر ابن عبد الله رضي الله عنه يوشك أهل العراق أستاذ يديئا إليهم قصيد ولا برهم قد قصيد هو الشيء اليسير قصيد ولا برهم أي يصيبه فقر شديد قلنا من أين باب قال من قبل يبنعون ذات أي أن أهدى الزيجة بين اليهود والمصارى لا يحطون الزيجة ويبنعونها أهدى الزيجة فيصيبهم فقر شديد قلنا قاد يوشف الشام أن لا يجيل إليهم ولا غني مثل الجراء يصيبهم فقر شديد قلنا من أين ذات قال المنطقة الغروب ثم سكى تجادره من رضي الله عنه مليهًا ثم قال قَوَرَى رَسُولُ اللَّهِ السُّطَبَىٰ وَعَيْهُ الْمَسَدَىٰ يَكُونُ فِي آخِرُ أُمَّذِي قَيْفَةً يُعْفِي الْمَالَ حَفِّيًا وَلَا يَأُذُّهُ يأكل وَلَا يَأُذُّهُ عَفِّيًا أيها المسلمون إن الأمضار ضلوية توازر في أن النهدي يحكم في النادي سبع سنين تعب في هذه السنين وتعب الخيران أرجاء الأرض وتبزر البركات ويعز الله عز وجدة في السرع السنين يعز الله عز وجدة في الإسلام والمسجدين كما جاء في أبي ثاني سنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول في آخر أمتي أن نهدي يشقيه الله الغيب وتخرج الأرض لباتها ويعطي المال صحاها أي دون شح ولا ضغر وتكفر الزاشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثماريا يعني حجدا يعني سبع فتعيش أمة الإسلام في زمن المهدي عيشا مليئا مغيرا طبيباً لن تعشه قبل ذلك فتأملوا أيها المسلمون كيف كان إقارة شرع الله والشبه بما أنزل الله بالعجل والفصطة كيف كان هذا سبباً في إدار ذال غيباً من السماء وسبباً في فبرة البركات من السماء والأرض أما وحاة المسلمين كما ترون المجالبون فرق الشبكة وتعظيم وقواب بالقبور وبدأوا بالذات هنا وهنا محاق أعداد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشرك وغيره فهذا والله مفر بشرب مستقير فاعبيروا يا روي الأنصار وأنت عن وقت قرونه فيقوم قبل قرون المسيح الدجال ونزوه ريس ابن مريم عليه السلام فإذا لزل ريس ابن في آه الزمان بقدر التجال صلى ريس عليه السلام خلف المهدي يصلي كأنه رجل من رجال المسلمين فيكون التهديد إمامة الله تكريبة من الله سبحانه وتعالى بهذه قمة المرصومة برهد هذا الحديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه كيف أنتم إذا نزلت النمري فيكم وإمانكم منكم وإمانكم منكم فإذا هم عيسى عليه السلام بالصلاة تقال الصلاة فيقال له تكذل يا عيسى تكذل يا, يا روح أبوى فيقول عيس بن مريم ليتغذى الإمامكم فليصنديكم فيتغذى المهدي فيصندي بالمسلمين ويقول عيس بن مريم الرجل يكون مأموما إشارة إلى أن هذا الدين ملكا وأنه مهيم ومصيفة على الأبيان كلها فالله ربك الحمد على نعمة الإسلام والصنة الحمد لله والكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثار التفى وبعد المسلمون عن جالد من عمد وصفى وصفى وصفى الله رضي الله عنكما أن تبيه الله عليه وسلم قال ينزل عيث ابن مريم فيقول أبي أم المهدي تعال فقصي فيقول ريس لا إن معظم أمير بعض فيقول لا إن أميرا يكون منهم تكريمة منه لهذه الأمة فيكون عادي قروم فهدي شكرة وابتلاء عظيم يمشي قطار أن وجد فيه الناس ويبيض الخبيب من الطيب ويظهر المؤمن من المناجح فمن أدرك الزمان تهديد فإنه مأموم بأن يبايع ولو لقفه من هذه المبايع فشفحة وعادة وأذى روى الرماجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يَكْتَفِي وَإِنَّ كَنْزِكُهُ ثلاثة كلهم أبلاء طريبة ثم يصيروا ثم لا يصيروا يا رائده لهم لا أبدا من هؤلاء الملعبى يقول له هذا السمس العظيم ثم تصروا رايات السود من قبل بشره فيقتلونكم فتلا ويقتلون فتلا لم يحسله حوض ثم قال فإذا سمعتم به أي فإذا سمعتم بالمهدي فأسوه سبارعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خريفة الله المهدي فهو الظالف لدان عالة إن شاء الله تعالى ولكن ليس من الصنة أن يدعو الإنسان لتحديد قروده لأن الله سبحانه وتعالى فأحرمه ما يريده وهذا من أمر الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيقول قال سبحانه لا يسأل عن ما يسعر وهم يسألون فمثل من يستعلم وينروا في قروج المهدي كمثل من يستعلم في الساعة وهذا بانتصال الذين لا يؤمنون بالآبع قال سبحانه ومن المدريك لعن الساعة قريب يستحفل بها النبيين لا يؤمنون بها يستحفل بها النبيين لا يؤمنون بها أيها المسلمون اتعى كثير من التجارين ونزل لها اتعى المهدوية كل واحد منهم يزلط عندهم نهدي فاستعى المهدوية بأنفسه زوا ونهدعنا فضلوا وعضلوا عن سواهي سبيل فلئن كان لمن خرج لما يضعون فأين إيسى بن وريم وأين المسيح السجار فهؤلاء يدعون لو ادعوا أنهم هم المسيح السجار لكان ذلك أقرب وأولى صدر المستعان فالشيعة الإيمانية الاثنى عشرية وهم كم هو الشيعة يعتبتون أن المهدي هو آخر عن منهم المدعو محمد بن حسن الأكثرين ويجعبون أنه اختبر منذ أمد البعيد منذ أكبر من ألف وخمس أم سنة وعظره خمس سنوات ويكتبون أنه حظر في الأماذي والأرصار غارب عن الأعظ والرصار ويستضرون عودته يوما من الزهر الله على الكاثرين وضلطون آخرون فعقّر الشعائر العظيمة كالحج والنهاب في سبيل الله وغيرها بحجة أنها لا تصشف إلا خلف المهدي ولا يغضى عليكم ما حدث قبل 26 سنة في رأس, رأس القرن الهجري سنة أربعمائة أربع و ألف و أربعمائة من هجرة قبل 26 سنة في الحرم المكتين اثر محمد بن عبد الله القحطاني واحتفل بالحرم المكي مع جماعه يراها جهيمان النذري فاهلكهم القوم جميعا وان ترى جماعه حقيقه بسبب قولائهم وغيه من اتباع الهوى فما اغرى اولائهم وما قلته منهم فادي جمله من الاذى وحيحة في المهنين ذلك يبعكه طار عز وجل ونخرينه في ارض الزمان وبيت قرود التجال ونسول عيز ابن مريم وفيه اهاليه وآثار كثيرة لن تصح عن الكبير مصطفى صلى طار عميد وسلم فلا يدون اعتقال وحيحة بأن في الاحاليات الصحيحة غنية العزب غناء وغنم عن أحاديث الضائفة منه والمرضوع فمن آمن في حقيقة المهدي أفلح ونجح بإذن الله ومن أن ترى من على شغل فلك الله العهد والعافية وحتى من يرجع التنبيه إلى أدركه وهو أنه لم في حديث مرفوع دول النبي المصدر صلى الله عليه وسلم في تسمية المهدي بأنه المهدي المتضر لم ترد هذه اللفظة في شيء من أعائف النبي صلى الله عليه وسلم فالآبار الأعائف كلها مصدور فيها التهديد بدون ديانة المتضر ولكن ألف كثير من العلماء في هذا الموضوع في موضوع التهديد ووقفوه بأنه المتضر لأكبار الشوشالي في كتابه التوضيع في دواه لما جاء في المهدي المتضر والمسيح وكذلك الشيخ الأبار في كتابه عقيدة أهل السلسة والأقر في المهدي المتضر وألف قبله ابن حجر المكسي القول المتضر في علاءة المهدي المتضر فهو متضر في آخر الزمان له ولا ولكن لا ينبغي أن نصله بأنه متضر كلما أقرنا النهدي فقرنا أنه منتظر لأن تخير بهذه المحبة صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إذا نسألك الأفو العافية في الدنيا والآخرة اللهم إذا نسألك الأفو العافية في ديننا وليانا وأهدينا وأفوالنا اللهم اصطر عرواتنا وآل روحاتنا الله اللهم أغفنا اللهم بارك لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان محمدا